126. بسم الله الرحمن الرحيم 127. ألف لامرى 128. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم, بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 وَيُضِلّ اللهَّهُ الظادِمِينَ وَيَفعل اللهَّهُ مَا يَشَاب أَلَم تَرَرائِلَ الذيينَ بَددلَّل نِعْمةَ اللَِّ كُفْرَ وَحَنُّ قَوْمَهُم دَارَ الْ البَوابض جَهَننَّ مَا يَصْنَونَهَا وَبِسَ 117. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله 118. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار 119. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما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 لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا